بوك تو دواتسة وعشرون أربعة وعشرون المواعيد المواعيد ويالتي أوتوبوس هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Čekal jsem na tebe půl hodiny. Laqad intazartuka litaw nisf sa'a. Nemáš u sebe mobil? Příště přijď přesně. كن دقيقاً في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. فيش جسي يвезمي تاكسي. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. فيش جسي يвезمي داشتنيك. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Chud, máká matar Zítra mám volno. Radan Andy volno. Gdán, mám volno. Gdán, mám zítra? Gdán, mám volno. Gdán, mám volno. Gdán, mám لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. ماشنا ويكنت نيت في خلّانه؟ هل قد خطّطت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خطّطت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ نبى ما جوش نيتا دمّلوفينو. أو قد صرت متواجداً. أو قد سرت متعداً نفره أبيخ سستكيكدو ااقح أن نلتقي في أطلة نهاية الأسبوع ااقح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع نجل بكك؟ هل نقوم بذها؟ هل نقوم بذها ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ نَزَايَدَ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ فيزْVED نُتَسْكَانْسَلَارَجَ. سأأخدك من المكتب. سأأخدك من المكتب везدناك سأخذك من المنزل سأخذك من المنزل. vezdnuće na autobusove zaštave سأخذك من محطة الباصات الحافلات سأأخذك من محطة الباصات